ولو شئنا لأتينا كل نفس نداها ولكن حق القول مني لأملا أن جهنم ولكن حق القول مني لأملا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين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 تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومن ما رزقناهم يُفْقُدُ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِنْ قُرْرَةِ أَعْيُنِ جَزَاءٍ جزاء بما كانوا يعملون، أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوْنَ أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فتقوا فمأواهم النار كلما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 وَمَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي بِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءٍ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 يَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتَ صَادِقٍ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ فأعرض عنهم وانتظر إنهم